يرون الله وتعاليك وهو من اياتي ان قل a no. no. اې <im> ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون <تصفيق> <اللي كنت محصل concrete> الله اكبر الله <تصفيق> <ممت> <م> او <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> علي و من ماك و من ماك One day انساب قول الحق من نباراته فيليك روعة خالق الله في ذلك لآيات لقوم يعقلون im mm -hmm. mm -hmm. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْخَ خَلْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ومن آيات ومن o uh. احنا معك حتى نطلع الفد انه لقيت منك من عندي الله ولا قول ما قالوا الان لا يا ابو ارفع <تصفيق> عليك ايوه كده يا ابو صح صح ما ولا قول ما قالوا الان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 كُنْ فَصِلٌ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَبِتَّعَ الَّذِينَ ظلمون. Oh, no. oh no. and <laughs> تا <todic> Yeah, what? Wow. Five. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله سيدنا